بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فنستأنف مستعينين بالله تعالى متوكلين عليه قراءه تفسير الجزء الثالث والعشرين من كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم تفضل الشيخ اود بالله الذين على من من السماء وما في اهلاك قومه الذين كذبوه وقتلوه الى جند من الملائكه ننزلهم من السماء فامرهم ايسر عندنا من ذلك فقد قدرنا ان يكون هلاكهم بصيحه من السماء وليس بانزال ملائكه العذاب فما كانت قصه اهلاك قومه الا صيحه واحده ارسلناها عليهم فاذا هم صرعى لم تبق منهم باقيه مثلهم كنار كانت مشتعلة فانطفأ فلم يبق لها أثر. يا حسنة على العباد كانوا يا ندامة العباد المكذبين وحسرتهم يوم القيامة.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 ألم ير هؤلاء المكذبون المستهزئون بالرسل عبرة في من سبقهم من الأمم فقد ماتوا ولن يرجعوا إلى الدنيا مرة أخرى بل أفضوا إلى ما قدموا من أعمال وسيجازيهم الله عليها وليس جميع الأمم دون استثناء إلا مصدرين عندنا يوم القيامة بعد بعثهم لنجازيهم على أعمالهم وآيات سلمهم الارض ليست وحيناها وخرجنا منها حبنا وعلامة للمكذبين بالبعث أن البعث حق هذه الارض اليابسه المجدبه انزلنا عليها المطر من السماء فانبتنا فيها من أصناف النبات وأخرجنا فيها من أصناف الحبوب ليأكلها الناس فالذي احيا هذه الارض بانزال المطر وإخراج النبات قادر على احياء الموتى وبعثهم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 يأكل الناس من ثمار تلك البساتين ما أنعم الله به عليهم، ولم يكن لهم سعي فيه أكلا يشكرون الله على نعمه هذه بعبادته وحده والإيمان برسله سبحان الله، خلق الأذواق كلها منا فهم لا يعلمون. تقدس الله وتعالى الذي أنشأ الأصناف من النبات والأشجار، ومن أنفس الناس حيث أنشأ الذكور والإناث. وما لا يعلم الناس من مخلوقات الله الأخرى في البر والبحر وغيرهما وآيظ له الليل ونزه من النهار فإذا هم مظلمون ودلالة للناس على توحيد الله أن نذهب, نذهب الضياء بذهاب النهار ومجيء الليل حين نزع النهار منه ونأتي بالظلمة بعد ذهاب النهار فإذا الناس داخلون في ظلم والشمس تجري لمتقر لها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 الشمس والقمر والليل والنهار مقدرة بتقدير الله فلا تتجاوز ما قدر لها فلا الشمس يمكن أن تلحق بالقمر لتغيير مساره أو إذهاب نوره ولا الليل يمكن أن يسبق النهار ويدخل عليه قبل انقضاء وقته وكل هذه المخلوقات المخلوقات المسخرة وغيرها من الكواكب والمجرات لها مساراتها الخاصة بها بتقدير الله وحفظه من فوائد الآيات ما أهون الخلق على الله إذا عصوه وما أكرمهم عليه إن أطاعوه من الأدلة على البعث إحياء الأرض الهاملة بالنبات الأخضر وإخراج الحد منهم من أدلة التوحيد خلق المخلوقات في السماء والأرض وتسييرها بقدر وقال لهم في المشتور. وعلامة لهم على وفدانيه الله كذلك وانعامه على عباده ان حملنا من نجا من الطوفان من ذريه ادم زمن نوح في السفينه المملوءه بمخلوقات الله فقد حمل الله فيها من كل جنس زوجين وخلقنا لهم من ما وعلامة لهم على توحيده وإنعامه على عباده أن خلقنا لهم من مثل سفينة نوح مراكب ولو أردنا إغراقهم أغرقناهم فلا مغث إن أردنا إغراقهم ولا منقذ ينقذهم إلا غرقوا بأمرنا وقضائنا إلا, من إلا أن نرحمهم بإنجائهم من الغرق وإعادتهم ليتمتعوا إلى أجل محدد لا يتجاوزون لعلهم يعتبرون فيؤمنوا وإذا قيل لهم تقول ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وإذا قيل لهؤلاء المشركين المعرضين عن الإيمان احذروا ما تقدمون عليه من أمر الآخرة وشدائدها واحذروا الدنيا المدبرة رجاء أن الله عليكم برحمته لم يمتثلوا لذلك بل أعرضوا عنه غير مبالين به وما من آيات من آيات وكلما جاءت هؤلاء المشركين المعاندين آيات الله الدالة على توحيده واستحقاقه للإفراد بالعبادة كانوا معرضين عنها غير معتبرين بها وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنه وإذا لو شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلامه فإذا قيل لهؤلاء المعاندين ساعدوا الفقراء والمساكين من الاموال التي رزقكم الله اياها ردوا مستنكرين قائلين للذين امنوا ان نطعم من لو يشاء الله اطعامه لا فنحن لا نخالف مشيئته ما انتم ايها المؤمنون الا في خطا واضح وبعد عن الحق ويقولون متى هذا صادقين ويقول الكفار المنكرون للبعث مكذبين به مستبعدين له متى هذا البعث إن كنتم أيها المؤمنون صادقين في دعوة أنه واقع لا ينظرون إلا صيفة واحدة وهم يخصهم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 فلا يستطيعون عندما تفجأهم هذه الصيحة أن يوصي بعضهم بعضا ولا يستطيعون الرجوع إلى منازلهم وأهليهم بل يموتون وهم في مشاغلهم هذه ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى أرضهم ينفلون ونفخ الصور النفخة الثانية للبعث فإذا هم يخرجون جميعا من قبورهم إلى ربهم يسرعون للحساب والجزاء قالوا يا غيناء من بعدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قال هؤلاء الكافرون المكذبون بالبعث نادمين يا خسارتنا من الذي بعثنا من قبورنا فيجابون عن سؤالهم هذا ما وعد الله به فإنه لا بد واقع وصدق المرسلون فيما بلغوا عن ربهم من ذلك إن كانت إلا طيفة واحدة فإلا هم جميع الذين أحضرون ما كان أمر البعث من القبور إلا أثرا عن نفخة ثانية في الصور فإذا جميع المخلوقات محضرة عندنا يوم القيامة للحساب اليوم لا شغل يكون الحكم بالعدل في ذلك اليوم فلا تظلمون أيها العباد شيئا بزيادة سيئاتكم أو نقصان حسناتكم وإنما توفون جزاء ما كنتم تعملون في الحياة الدنيا من فوائد الآيات من أساليب تربية الله لعباده أنه جعل بين أيديهم الآيات التي يستدلون بها على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم الله تعالى مكن العباد وأعطاهم من القوة ما يقدرون به على فعل الأمر واجتناب النهي فإذا تركوا ما أمروا به كان ذلك اختيارا من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 هم وأزواجهم في ظلال على الأعرار، على الأوارك هم يتنعمون على الأسرة تحت ظلال الجنة الوارفة. لهم فيها ذاته ولهم ما يدعون لهم في هذه الجنة. <تصفيق> أنواع من الفواكه الطيبة من العنب والتين والرمان ولهم كل ما يطلبون من الملاذ وأنواع النعيم فما طلبوه من ذلك حاصل لهم سلام قولا من الرب ولهم فوق هذا النعيم سلام حاصل لهم قولا من رب رحيم بهم فإذا سلم عليهم حصلت لهم السلامة من كل الوجوه وحصلت لهم التحية التي لا تحية أعلى منها ويقال للمشركين يوم القيامة تميزوا عن المؤمنين فلا يليق بهم أن يكونوا معكم لتباين جزائكم مع جزائهم وصفاتهم مع صفاتكم وصفاتكم مع صفاتهم الم اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدود ألم أوصكم وآمركم على ألسنة رسلي واقل لكم يا بني آدم لا تطيع الشيطان بارتكاب أنواع الكفر والمعاصي إن الشيطان لكم عدو واضح العداوة فكيف لعاقل أن, أن يطيع عدوه الذي تظهر له عداوته وأن هذا سراب مستقيم وأمرتكم يا بني آدم أن تعبدوني وحدي ولا تشركوا بي شيئا فعبادتي وحدي وطاعتي طريق مستقيم يؤدي إلى رضاي ودخول الجنة لكنكم لم تمتثلوا ما أوصيتكم وأمرتكم به ولقد رضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون ولقد أضل الشيطان منكم خلقا كثيرا افلم تكن لكم عقول تأمركم بطاعة ربكم وعبادته وحده سبحانه وتحذركم من طاعة الشيطان الذي هو عدو واضح العداوة لكم هذه, هذه هي جهنم التي كنتم توعدون بها في الدنيا على كفركم وكانت غيبا عنكم وأما اليوم فها أنتم ترونها رأي العين اصلواها اليوم لما ادخلوها اليوم فعانوا من حرها بسبب كفركم بالله في حياتكم والدنيا اليوم نصدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشد رجلهم بما كانوا لكهم اليوم نطبع على أفواههم فيصيرون خرسا لا يتكلمون بإنكار ما كانوا عليهم من الكفر والمعاصي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 فبعيد أن يعبروا وقد ذهبت أبصارهم ولو نشاء على مكانهم فمستطعوا مضيئا ولا يغيروا. ولو نشاء تغيير خلقهم واقعادهم على أرجلهم لغيرنا خلقهم وأقعدناهم على أرجلهم فلا يستطيعون أن يبرحوا مكانهم ولا يستطيعون ذهابا إلى أمام ولا رجوعا إلى وراءه ولن نعمرهن نركض في القلب يا ياخذون ومن نمد في حياته من الناس باطاله عمره نرجعه الى مرحله الضعف افلا يتفكرون بعقولهم ويدركون ان هذه الدار ليست دار بقاء ولا خلود وان الدار الباقيه هي دار الاخره وما الشعر وما خليه يسكر الباب محمد لأنه أمس باب الحريم خليه يسكره لأنه الصبح أمس إذا مفتر وما علمنا محمدا صلى الله عليه وسلم الشعر وما ينبغي له ذلك لانه ليس من طبعه ولا تقتضيه جبلته حتى يصح لكم الادعاء انه شاعر ليس الذي علمناه الا ليس الذي علمناه إلا ذكرا وقرانا واضحا لمن تامله ينذر من كان حي القلب مستنير البصيرة فهو الذي ينتفع به ويحق العذاب على الكافرين لما قامت, علي لما قامت عليهم الحجة بإنزاله وبلوغ دعوته إليهم فلم يبقى لهم عذر يعتذرون به من فوائد الآيات أهل الجنة مصرورون بكل ما تهواه النفوس وتلذه العيون ويتمناه المتمنون للقلب القلب هو الذي يسقى بالقرآن ويزداد من العلم منه العمل أعضاء الإنسان تشهد عليه يوم القيامة أولم يروا أن خلقنا لهم من ما أنعاما فهم أولم يروا أن خلقنا لهم أنعاما فهم لأمر تلك الأنعام مالكون يتصرفون فيها بما تقتضيه مصالحهم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 مثل أصوافها وأوبارها وأشعارها وأثمانها فمنها يصنعون فرشا ولباسا ولهم فيها مشارب حيث يشربون من ألبانها أَفَلَا يشكرون الله الذي مَنَّ عليهم بهذه النعم وغيرها واتخذوا من دون الله آلهة يَعْبُدُونَهَا تَنْصُرَهُمْ من دون الله اللَّهِ يعبدونها رجاء أن تنصرهم فتنقذهم من عذاب الله لا نصرهم محضرون. تلك الالهه التي اتخذوها لا يستطيعون نصر انفسهم ولا نصر من يعبدونهم من دون الله وهم واصنامهم جميعا محضرون في العذاب يتبرأ كل منهم من الاخر فلا يحزنك قولهم انما لو يشركون وما فلا يحزنك أيها الرسول قولهم إنك لست مرسلا أو إنك شاعر غير ذلك من بهتانهم إنا نعلم ما يخفون من ذلك وما يظهرون لا يخفى علينا منه شيء وسنجازيهم عليهم أولن يرى الإنسان أنا خلقناه من نغفة فإذا هو رصير لم يفكر الإنسان الذي ينكر البعث بعد الموت أننا خلقناه من مني ثم مر بأطوار حتى ولد وتربى ثم صار كثير الخصام والجدال ألم يرى ذلك ليستدل به على امكان وقوع البعث غفل هذا الكافر وجهل حين استدل بالعظام البالية على استحالة البعض فقال من يعيدها وغاب عنه خلقه هو من العدم. قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم قل يا محمد مجيبا إياه يحيي هذه العظام البالية من خلقها أول مرة فمن خلقها أول مرة كن لا يعجز عن إعادة الحياة إليها وهو سبحانه بكل خلق عليم لا يخفى عليه منه شيء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 اوليس الذي خلق السماوات والأرض أو الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أي يخلق مثلهم فلا وهو الخلاق العليم. اوليس الذي خلق السماوات والأرض على ما فيهما من عظم بقادر على إحياء الموتى بعد إماتتهم بلا إنه لقادر عليه وهو الخلاق الذي خلق جميع المخلوقات العليم بها فلا يخفى عليه منها شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمر الله وشأنه سبحانه أنه إذا أراد إيجاد شيئا أن يقول له كن فيكون ذلك الشيء الذي يريده ومن ذلك ما يريده من الأحياء والإماتة والبعث وغيرها فالسبحان الذي بأني ملكوت كل شيء وإليه تنزه الله وتقدس عما ينسبه إليه المشركون من العجز فهو الذي له ملك الأشياء كلها يتصرف فيها بما يشاء وبيده مفاتيح كل شيء وإليه وحده ترجعون في الآخرة فيجازيكم على أعمالكم من فوائد الآيات من فضل الله ونعمته على الناس تدليل الأنعام لهم وتسخيرها لمنافعهم المختلفة وفرة الادله العقليه على يوم القيامه واعراض المشركين عنها من صفات الله تعالى ان علمه تعالى محيط بجميع مخلوقاته في جميع احوالها في جميع الاوقات ويعلم ما تنقص الارض من اجساد الاموات وما يبقى ويعلم الغيب والشهاده سوره الصافات مكيه من مقاصد تنزيه الله عما نسبه إليه المشركون وابطال مزاعمهم في الملائكه والجن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 أقسم بالملائكة التي تصف في عبادتها متراس صحب وأقسم بالملائكة التي تزجر السحاب وتسوقه إلى حيث يشاء الله له أن ينزل وأقسم بالملائكة الذين يتلون كلام الله إِنَّ, الله كل إن معبودكم لَوَاحِدٌ أيها الناس بِحَقٍّ أَيُّهَا النَّاسُ لَوَاحِدٌ لَا شَرِيكَ له وهو الله رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق رب السماوات ورب الارض ورب ما بينهما ورب الشمس في مطالعها ومغاربها طول السنه ان جملنا اقرب السماوات إلى الأرض بزينة جميله هي الكواكب التي هي في النظر كالجواهر المتلألئة وحفظاً كل وحفظنا السماء الدنيا بالنجوم من كل شيطان متمرد خارج عن الطاعة فيرما بها لا, إلى كل جانب. لا يستطيع هؤلاء الشياطين أن يسمعوا الملائكة في السماء إذا تكلموا بما يحيه إليهم ربهم من شرعه ولا من قدره ويرمون بالشهب من كل جانب ولم طررض الهم مع بعداً عن الاستماع الليهم ولهم في الآخرة عذاب مؤلم دائم مؤلم دائم لا نفط إلا من خطدا خطة ب إلا من اختطف اختطف من الشياطين إلا من اختطف من الشياطين خطفة إلا من اختطف من الشياطين خطفة،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 فَاسْتَفْتِهِ إِنَّهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا مِنَّا وَقَالُوا خلقنا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّذِبٍ فَاسْأَلْ يَا مُحَمَّدُ الْكُفَّارَ الْمُنكِرِينَ لِلْبَعْثِ أَهُم أَشَدُّ خَلْقًا وَأَقْوَى أَجْسَامًا وَأَعْظَمُ أَعْضَاءً مِّمَّنْ خَلَقْنَا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْمَلَائِكَةِ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ من طين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 واذا شاهدوا ايه من ايات النبي صلى الله عليه وسلم داله على صدقه بالغ في السخريه والتعجب منها وقالوا هي الا وقالوا ان هذا الا سحر مبين وقالوا ما هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الا سحر واضح ايذا نحن وكلنا ضالون واعطانا اننا فاننا فإذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بالية متفتتة أئنا لم يبعوثون أحياء بعد ذلك إن هذا لمستبعد أو, أو يبعث آباؤنا الأولون الذين ماتوا قبلنا قلنا أنتم قل يا محمد مجيبا إياهم نعم تبعثون بعد أن صرتم ترابا وعظاما بالية ويبعث آباؤكم الأولون تبعثون جميعا وأنتم صاغرون ذليلون فَإِنَّ هي يَدَ الرَّحْمَنِ في فَإِذَا هُم يَنْظُرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ فِالصُّورِ النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ فَإِذَا هُمْ جَمِيعًا يفعل الله أَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَتَرَقَّبُونَ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بهم وقالوا يا وقال المشركون المكذبون بالبعث يا هلاكنا هذا يوم الجزاء الذي يجازي فيه الله عباده على ما قدموا في حياتهم الدنيا من عمل هذا يوم القصد الذي كنتم به تكذبون فيقال لهم هذا يوم القضاء بين العباد الذي كنتم تنكرونه, وتك... تنكرونه وتكذبون به في الدنيا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله تهدون قالوا للملائكة في ذلك اليوم اجمعوا المشركين الظالمين بشركهم هم وأشباههم في الشرك والمشايعون لهم في التكذيب وما كانوا يعبدونهم دون الله من الأصنام فعرفوهم طريق النار ودلوهم عليها وسوقوهم إليها فإنها مصيرهم وقفوهم مسؤولون وحبسوهم قبل إدخالهم النار للحساب فهم مسؤولون ثم بعد ذلك سوقوهم إلى النار الفوائد الآيات تزين السماء الدنيا بالكواكب لمنافع منها تحصيل الزينة والحفظ من الشيطان المارد إثبات الصراط وهو جسر ممدود على ممدود على جس على متن جهنم يعبره أهل الجنة وتزل به أقدام أهل النار. ما لكم لا ويقال لهم توبيخا لهم ما بالكم لا ينصر بعضكم بعضا كما كنتم في الدنيا تتناصرون وتزعمون أن أصنامكم تنصركم بل هم اليوم منقادون لأمر الله ذليلون لا ينصر بعضهم بعضا لعجزهم وقلة حيلتهم وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ويتخاصمون حين لا ينفع التلاوم والتخاصم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 فوجب علينا وعليكم وعيد الله في قوله لأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ومن ثم فإنا ذائقون لا محالة ما توعد به ربنا فدعوناكم إلى الضلال والكفر إنا كنا ضالين عن طريق الهدى فإنهم يومئين فإن من يوم بالعذاب مستركون فإن الأتباع والمتبوعين في العذاب يوم القيامة مشتركون إنا كما فعلنا بهؤلاء من اذاقتهم العذاب نفعل بالمجرمين من غيرهم إنهم كانوا اذا قيل لهم لا إله الله إن هؤلاء المشركين كانوا إذا قيل لهم في الدنيا لا إله إلا الله للعمل بمقتضاها وترك ما يخالفها رفضوا الاستجابة لذلك والإدعان له تكبرا عن الحق وترفعا عليه ويقولون لنا لتقول لهنا رسالة من ويقولون محتجين لكفرهم أن نترك عبارة آلهتنا لقول شاعر مجنون يعنون بقولهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جاء بالحق وصدق المرسلين لقد أعظم الفرية فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنونا ولا شاعرا بل جاء بالقرآن الداعي إلى توحيد الله واتباع رسوله وصدق, وصدق, وصدق المرسلين فيما جاءوا به من عند الله من التوحيد وإثبات المعاد ولم يخالفهم في شيء إنكم, العذاب إنكم أيها المشركون لذائق العذاب الموجع يوم القيامة بسبب كفركم وتكذيبكم للرسل وما تبزون إلا ما كنتم تعملون, ما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر بالله وارتكاب المعاصي لكن عباد الله المؤمنين الذين أخلصهم الله لعبادته وأخلصوا له العبادة هم بمن جات من هذا العذاب اولئك العباد المخلصون لهم رزق ولكن العباد المخلصون لهم رزق يرزقهم الله إياه معلوم في طيبه وحسنه ودوامه ومن هذا الرزق انهم يرزقون فواكه من اطيب ما ياكلونه ويشتهونه وهم فوق ذلك مكرمون برفع الدرجات وبالنظر الى وجه الله الكريم النعيم كل ذلك ينالونه في جنات النعيم المقيم الثابت الذي لا ينقطع ولا يزول هلأتوا بالمتقابلين يتكئون على أسرة المتقابلين ينظر بعضهم إلى بعض يطاق عليهم لتأثي النعيم يدار عليهم بكؤوس الخمر التي هي في صفائها كالماء الجار فيطالة للشائنين بيضاء اللون يلتذ بشربها من يشربها لذة كاملة لا فيها ولا هم ليست لخمر الدنيا فليس فيها ما يذهب العقول من السكر ولا ينتاب متعاطيها صداع يسلم لشاربها جسمه وعقله وعندهم في الجنة نساء عفيفات لا تمتد أبصارهن إلى غير أزواجهن حسان العيوم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 قال قائل من هؤلاء المؤمنين إني كان لي في الدنيا صاحب منكر للبعث من فوائد الآيات سبب عذاب الكافرين العمل المنكر وهو الشرك والمعاصي من نعيم أهل الجنة أنهم نعموا باجتماع بعضهم مع بعض ومقابلة بعضهم مع بعض وهذا من كمال السرور يقول أنك من المصدقين يقول لي منكرا وساخرا هل أنت أيها الصديق من المصدقين ببعث الأموات فإذا متنا وصرنا ترابا وعظاما نخرة أئنا لمبعوثون ومجازون على أعمالنا التي عملناها في الدنيا كنتم قال قرينه المؤمن لأصحابه من أهل الجنة اطلعوا معي لنرى مصير ذلك القرين الذي كان ينكر البعث فطلع طلع هو فرأ قرينه في وسط جهنم. قالت الله قالت الله لقد قاربت أيها القرين أن تهلكني بدخول النار بدعوتك لي إلى الكفر وانكار البعث ولولا لإنعام الله عليه بالهداية للإيمان والتوفيق له لكنت من المحضرين إلى العذاب مثلك. ولما انهى كلامه مع قرينه من أهل النار توجه إلى خطاب قرنائه من أهل الجنة فقال نحن فلسنا, فلسنا نحن أصحاب الجنة بميتين إلا موتنا الأولى وما بمعذبين غير موتتنا الأولى في الحياة الدنيا بل نحن مخلدون في الجنة ولسنا بمعذبين كما يعذب الكفار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 ان صيرنا هذه الشجره فتنه يفتتن بها الظالمون بالكفر والمعاصي حيث قالوا ان النار تاكل الشجر فلا يمكن ان ينبت فيها إنها شجرة إنها شجرة تخرج في الجحيم. ان شجرة الزقوم شجرة خبيثة المنبت فهي شجرة تخرج في قعر الجحيم ثمرها الخارج منها كريه المنظر كأنه رؤوس الشياطين وقبح المنظر دليل على قبح المخضر وهذا يعني أن ثمرها خبيث الطعم فإنهم لآكلون لا منها منها فإن الكفار لآكلون من ثمرها المري القبيح ومالئون منه بطونهم الخاوية ثم إن لهم عليها لشربة من ثم إنهم بعد أكلهم منها لهم شراب خليط قبيح حار ثم إن رجوعهم بعد ذلك لإلى عذاب الجحيم فهم يتنقلون من عذاب إلى عذاب إن هؤلاء الكفار وجدوا آباءهم ضالين عن طريق الهداية فتأسوا بهم تقليدا لاحق عن حجة فَهُمْ قام يتبعون اثار ابائهم في الضلاله مسرعين ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين ولقد قبلهم أكثر الأولين فليس, فليس قومك أيها الرسول اول من ضل فليس قومك ايها الرسول اول من ضل من الامم ولقد ارسلنا فيهم ولقد أرسلنا في تلك الأمم الأولى رسلا يخوفونهم من عذاب الله فكفروا. فانظر أيها الرسول كيف كانت نهاية الأقام الذين انذرتهم أندرتهم, أندرتهم رسولهم فلم يستجيبوا لهم إن نهايتهم كانت دخول كانت الدخول النار خالدين فيها بسبب كفرهم وتكذيبهم لرسلهم. إلا على الله لخلصهم إلا من أخلصهم الله للإيمان به فإنهم ناجون من العذاب الذي كان نهاية أولئك المكذبين الكافرين ولقد نادا نوح كن عمرو فلقد دعانا نبينا نوح عليه السلام في دعا على قومه الذين كذبوه فلا نعمه المجيبون نحن فقد سارعنا في اجابه دعائه عليهم ووجدناه انه من الفرق العظيم. سلمناه واهل بيته والمؤمنين معه من اذى قومه ومن الغرق ومن الغرق بالطوفان العظيم المرسل على الكافرين من قومه من فوائد الآيات الظفر بنعيم الجنان هو الفوز الأعظم ولمثل هذا العطاء والفضل يبغي أن يعمل العاملون إن طعام أهل النار هو الزقوم ذو الثمر المر الكريه الطعم والرائحة العسير البلع المؤلم الأكل أجاب الله تعالى دعاء نوح عليه السلام بإهلاك قومه والله نعم المقصود المجيبه ونجينا أهله وأتباعه المؤمنين وحدهم فقد أغرقنا غيرهم من قومه الكافرين عليه في وأبقينا له في الأمم اللاحقة ثناء حسنا يثنون به عليه سلام على في أمان وسلام لنوح من أن يقال فيه سوء في الأمم اللاحقة بل سيبقى له الثناء والذكر الحسن إن جزاء الجذرين المحسنين إن مثل هذا الجزاء الذي جازينا به نوح عليه السلام نجزي المحسنين بعبادتهم وطاعتهم لله وحده. إن من عباد المؤمنين إن نوح من عبادنا المؤمنين العاملين بطاعة الله. ثم, ثم أغرقنا الباقين بالطوفان الذي أرسلناه عليهم فلم يبق منهم أحد. وإن من شيعته لغافر وإن إبراهيم من أهل دينه الذين وآفقوه في الدعوة إلى توحيد الله فاذكر حين جاء ربه بقلب سليم من الشرك ناصح لله في خلقه حين قال لأبيه وقومه المشركين موبخا لهم ما الذي تعبدونه من دون الله أآلهة مكذوبة تعبدونها من دون الله؟ فما ظنكم يا قوم برب العالمين إذا لقيتموه وأنتم تعملون غيره وماذا ترونه صانعا بكم فنظر إبراهيم نظرة في النجوم يدبر مكيدة للتخلص من الخروج مع قومه فقال متعللا عن الخروج مع قومه إلى عيدهم إني مريض فتركوه وراءهم وذهبوا فضر إلى أهلهم فقال ألا تأكلون فما لا إلى التي عبدونها من دون الله فقال ساخرا من آلهتهم ألا تأكلون من, الطعام؟ ألا تأكلون من الطعام الذي يصنعه المشركون لكم ما شأنكم لا تتكلمون ولا تجيبون من يسألكم أمثل هذا يعبد من دون الله؟ فراوا عليهم ضربا في اليمين فمال عليهم ابراهيم يضربهم بيده اليمنى ليكسرهم فاقبل اليه عباد هذه الاصنام يسرعون قال ما تنحتون فقابلهم لهم إبراهيم بالثبات وقال لهم موبخا إياهم أتعبدون من دون الله آلهة أنتم الذين تنحتونها بعيدكم والله خلقكم ومن تعملون والله سبحانه خلقكم أنتم وخلق عملكم ومن عملكم هذه الأصنام فهو المستحق لأن يعبد وحده ولا يشرك به غيره قالوا له كنيانا فألقواه في ذلك فلما عجزوا عن مقارعته بالحجة لجأوا إلى القوة فتشاوروا فيما بينهم فيما يفعلونه بإبراهيم قالوا ابنوا له بنيانا واملؤوه حطبا واضرموه ثم ارموه فيه فأراد قوم إبراهيم بإبراهيم سوءا بأن يهلكوه فيستريحوا منه فصيرناهم الخاسرين حين جعلنا النار عليه بردا وسلاما وقال, وقال إبراهيم إني مهاجر إلى ربي تاركا بلد قومي لأتمكن من عبادته سيدلني ربي على ما فيه الخير لي في الدنيا والآخرة هب لي من الصالحين يا رب أرزقني ولدا يا رب ارزقني ولدا صالحا يكون لي عونا وعوضا عن قومي في الغربة فبشرناه بغلاب فاستجبنا له دعوته فأخبرناه بما يصره حيث بشرناه بولد يكبر ويصير حليما وهذا الولد هو إسماعيل عليه السلام فلما بلغ ما مفتع قال يا أبي إني أراتم نافيا فلما بلغ ما مفتع قال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 فانظر ما ترى في ذلك فأجاب إسماعيل أباه قائلة يا أبي افعل ما أمرك الله به من ذبحي ستجدني من الصابرين الراضين بحكم الله من فوائد الآيات من مظاهر الانعام على نوح نجاة نوح ومن آمن معه وجعل ذريته أصول البشر والأعراق والأجناس وإبقاء الذكر الجميل والثناء الحسن فعال الإنسان يخلقها الله ويفعله العبد باختياره الذبيح بحسب الدلالة هذه الآيات وترتيبها هو اسماعيل عليه السلام لأنه هو المبشر به أولا وأما إسحاق عليه السلام فبشر به بعد إسماعيل عليه السلام قول إسماعيل ستجدني إن شاء الله من الصابرين سبب لتوفيق الله له بالصبر لأنه جعل الأمر لله فلما خضعا لله وانقاد له وانقادا له وضع إبراهيم ابنه على جانب جبهته لينفذ ما أمر به من ذبحه. ونادينا وإياه إبراهيم. ونادينا إبراهيم وهو يهم بتنفيذ وهو يهم بتنفيذ أمر الله بذبح ابنه أن يا إبراهيم. أنتَ تَذْهَبُ يا قد حققت الرؤيا التي رأيتها في منامك بعزمك على ذبح ابنك انا كما جزيناك بتخليصك من هذه المحنة العظيمة نجزي المحسنين فنخلصهم من المحن والشدائد إن هذا لهو إن هذا لهو الاختبار الواضح وقد نجح إبراهيم فيه وفديناه بذبح في عوين وفدينا إسماعيل بكفش عظيم بدلا منه يذبح عنه وتوتنا عليه في الآخرين. وأبقينا على إبراهيم ثناء حسنا في الأمم اللاحقة. سلام على إبراهيم. تحية من الله له ودعاء تحية من الله له ودعاء من كل ضر وآفة. كما جازينا إبراهيم هذا الجزاء على طاعته نجاز المحسنين. إنه من ان ابراهيم من عبادنا المؤمنين الذين يفون بما تقتضيه العبوديه لله وبشرناه بالحاقه من اصحافه وبشرناه بولد اخر يصير نبيا وعبدا صالحا وهو اسحاق جزاء على طاعته لله في ذبح اسماعيل ولده الوحيد فباركنا له وعلى احفاده بالغلبيه وأنزلنا عليه وعلى ابنه إسحاق بركة منا فأكثرنا لهم النعم ومنها تثير ولدهما ومن ذريتهما محسن بطاعته لربه ومنهم ظالم لنفسه بالكفر وارتكاب المعاصي واضح الظلم ولقد منننا على موسى وأخيه هارون في النبوة. ولديناهما قوما من سب العظيم. وسلمناهما وقومهما بني إسرائيل من استعباد فرعون لهم ومن الغرق. ونصرناهم فكانوا غالبين ونصرناهم على فرعون وجنوده فكانت الغلبة لهم على عدوهم. وأتيناهم الكتاب المُحْدِثِين. وأعطينا موسى وأخاه هارون التوراة كتابا من عند الله. واحد واضحا لا لبس فيه. وهديناهما وهديناهما إلى الصراط المستقيم الذي لا عوجاء فيه. وهو طريق دين الإسلام الموصول إلى مرضاة الخالق سبحانه. وتبقينا عليهما ثناء حسنا وذكرا طيبا في الأمة اللاحقة. سلام على موتاهما. تحيه من الله طيبة لهما. تحية من الله طيبة لهما وثناء عليهما ودعاء بالسلامة من كل مكروه إن كذلك من المحسنين إنا كما جازينا موسى وهارون هذا الجزاء الحسن نجزي المحسنين بطاعتهم لربهم إن, من عبادنا المؤمنين إن موسى وهارون من عبادنا المؤمنين بالله العاملين بما شرع لهم وإن إلياس لمن المرسلين, إليا المرسلين من ربه أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة إذ قال, إذ قال لقومه الذين أرسل إليهم من بني إسرائيل يا قوم ألا تتقون الله؟ امتثال أوامره وإجتنا ومنها التوحيد وباجتناب نواهيه ومنها الشرك. أتدعون بعدا وتداونا من الخالدين. أتعبدون من دون الله الصنمكم بعدا بعلن وتتركون عبادة الله أحسن الخالقين الله ربكم ربنا إداكم. والله هو ربكم الذي خلقكم وخلق أباءكم من قبل فهو المستحق للعبادة لا غيره من الأصنام التي لا تنفع ولا تضر من فوائد الآيات قوله فلما أسلم دليل على أن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام كان في غاية التسليم لأمر الله تعالى من مقاصد الشرع تحرير العباد من عبودية البشر الثناء الحسن وذكر الطيب من النعيم المعجل في الدنيا فكذبوه فإنهم لا فما كان من قومه الا ان كذبوه وبسبب تكذيبهم فهم محضرون في العذاب الا من كان من قومه مؤمنا مخلصا لله في عبادته فانه ناج من الاحضار الى العذاب عليه في وابقينا عليه ثناء حسنا وذكرا طيبا في الامم اللاحقه تحية من الله وثنان على إلياس إن كما جزينا إلياس هذا الجزاء الحسن نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين إنه من المؤمنين إن إلياس من عبادنا المؤمنين حقا الصادقين في إيمانهم بربهم وإن لوطا من, من رسل الله الذين أرسلهم إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين إذ أهله فذكر حين سلمناه أهله كلهم من العذاب المرسل على قومه إلا إلا زوجته فقد كانت امرأة شملها عذاب قومها لكونها كانت كافرة مثلهم <تصفيق> ثم دمرنا ثم الباقين من قومهم ممن كذبوا به ولم يصدقوا بما جاء به وإنكم عليهم وإنكم يا أهل مكة لتمرون على منازلهم في أسفاركم إلى الشام في وقت الصباح وبالليل <تصفيق> وتمرون عليها كذلك ليلا أفلا تعقلون وتتعظون بما آل إليه أمرهم بعد تكذيبهم وكفرهم وارتكابهم الفاحشة التي لم يسبقوا إليها وإن عبدنا يونس لمن رسل الله الذين أرسلهم إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين حين فر من قومه من غير إذن ربه وركب سفينة مملوئة من الركاب والأمتعة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 فلولا أن يونس كان من الذاكرين الله كثيرا قبل ما حل به، ولولا تسبيحه في بطن الحوت، لما في بطن الحوت إلى يوم القيامة بحيث يصير له قبر نقف نتوضأ نصلي. Vielen Dank. الو <تصفيق> ما فهمت اللهم بارك ما فهمت اللهم بارك قلت لهم اذا سووا هيك انا باكل مع الحارس الايات القصيرة بتؤلم العيون <تصفيق> <إيش>؟ <تصفيق> إن أواخرها إيش؟ ايه انا اخرها ايش يعني يا نون مد <تصفيق> سلامه شيخ سلمان وين انت <تصفيق> انا فاقدك والله والله عندي شغل شو مشغول يعني <تصفيق> خلصان نهله المجد المطرح اي خلص يلا نبدا بسم الله مستوى الثالث <تصفيق> مستوى الثالث في مركز اذا كان وقت النهي واسع ما في اشكال لان هذا ذات سبب صلوات دوات سبب تصلى لكن اذا كان وقت النهي ضيق يعني مثلا قبل الغروب الشمس بدقيقتين ينتظر حتى تغرب الشمس او عند شروق الشمس بدقيقتين كذلك ينتظر حتى ترتفع اما في الوقت الواسع يعني بعد العصير وبعد الفجر تصلى لان هذا ذات سبب هذا رأي مذهب الامام الشافعي رحمه الله رأي الشيخ ابن عثمين كيف حالك شيخ؟ طيب الله ينفع بك إن شاء الله ترجع, ترجع للمصر عالما معلما للناس الخير من سلك طريقا انت أنت الآن سالك الطريق وإلا لا خلاص سهل الله له بهذه الطريق إلى الجنة الله يوفقنا وياك ليش ما تتعلم القراءة والكتابة ليش ما حبيت أتعلم يا الله مف يا بسم الله الرحمن الرحيم فابتناه العرائس فألقيناه من بطن الحوت بأرض خالية من الشجر والبناء وهو ضعيف البدن لمكثه مدة في بطن الحوت وأنبتنا عريش الأرض. أنبتنا عليه في تلك الارض الخاليه شجره من القرع يستظل بها وياكل منها وارسلناه الى من يزيدون وأرسلناه إلى قومه وعددهم مئة الف بل يزيدون فآمنوا فكان فآمنوا وصدقوا بما جاء به فمتعهم الله في حياتهم الدنيا الى ان انقضت اجالهم المحدده لهم فسألكم أي ربك البنات محمد المشركين سؤال إنكار. تجعلون لله البنات اللاتي تكرهنهن وتجعلون لكم البنين الذين تفبونهم أي قسمة هذه؟ كيف زعموا أن الملائكة إناث وهم لم يحضروا خلقهم وما شاهدوه؟ ألا إن المشركين من كذبهم على الله وافترائهم عليه؟ لا ألا إن المشركين من كذبهم على الله وافترائهم عليه لا ينسبون له الولد وإنهم كاذبون في دعواهم هذه. على هل اختار الله لنفسه البنات اللاتي تكرهونهن على البنين الذين تحبونهم كلا من فوعد سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير إن جاء المؤمنين وإهلاك الكافرين ضرورة العظة والاعتبار بمصير الذين كذبوا الرسل حتى لا يحل بهم ما حل بغيرهم جواز القرعة شرعا لقوله تعالى فساهم فكان من المدحضين ما لكم في ما لكم ايها المشركون تحكمون هذا الحكم الجائر حيث تجعلون لله البنات وتجعلون لكم البنين افلا تتذكرون بطلان ما انتم عليه من هذا الاعتقاد الفاسد فانكم لو تذكرتم لما قلتم هذا القبر ام لكم سلطان, أم لكم سلطان كيف كفاله السلطان ام لكم حجه جليه و برهان من كتاب بذلك او رسول فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين فأتوا بكتابكم الذي يحمل لكم الحجة على هذا إن كنتم صادقين فيما تدعونه نايف وعمر يا نايف يا عمر دون صوت اطلع الظراء لعبه واجعلوا وياه وبينك نسذا وجعل المشركون بين الله وبين الملائكة المستورين عنهم نسبا حين زعموا أن الملائكة بنات الله ولقد علمت الملائكة أن الله سيحضر المشركين للحساب تنزه الله وتقدس عما يصفه به المشركون مما لا يليق به سبحانه من الولد والشريك وغير ذلك إلا عباد الله المخلصين فإنهم لا يصفون الله إلا بما يليق به سبحانه من صفات الجلال والكمال فإنكم أنتم أيها المشركون وما تعبدون من دون الله عليه لستم بمضلين من أحد عن دين الحق إلا من, وصال إلا من قضى الله عليه أنه من أصحاب النار فإن الله ينقذ فيه ينفذ فيه قضاءه فيكفر ويدخل النار أما أنتم ومعبوداتكم فلا قدرة لكم على ذلك وما منا قالت الملائكة مبينة عبوديتها لله وبرأتها مما زعمه المشركون وليس منا أحد إلا له مقام معلوم في عبادة الله وطاعته. وإنا نحن المصلون. وإنا نحن المصلون. وإنا نحن الملائكة لا صفوفا في عبادة الله وطاعته وإنا لمنذئون الله عما لا يليق به من الصفات والمعت. وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوَأَنَّ لو عِندَهَا إِذْمُنَ عن الْأَوَّلِينَ يعني هنا في التفسير شبكوا الآيتين صح في الصفحة السابقة اللي لازم نشبكوها نشبكوها شو اللي هي لا إنهم يفكرون يقولون وأنا ضلّا وإن المشرفين من أهل مكه كانوا يقولون قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كان عندنا كتاب من كتب الأولين كالتوراة مثلا لأخلصنا لله العبادة وهم كاذبون في ذلك فقد جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن فكفروا به فسوف يعلمون ما ينتظرهم من العذاب الشديد يوم القيامة وَلَقَدْ سَلَقَتْ فَلِمَنْا لِعْجَالِنَا المرسلين كمين. فتبقت كلمتنا التي لا معقبة لها ولا راد لرسولنا أنهم منصورون على أعدائهم بما من الله عليهم فيه من الحجة والقوة وأن الغلبة لجندنا الذين يقاتلون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا فتولى عنهم حتى حين فأعرض أيها الرسول عن هؤلاء المشركين المعاندين إلى مدة يعلمها الله حتى يأتي وقت عذابهم وقال رسولهم فسوف وانظرهم حين ينزل بهم العذاب فسيبصرونهم حين لا ينفعهم اي بصار افلا يستعجل هؤلاء المشركون بعذاب الله فإذا, فاذا نزل عذاب الله بهم فبئس الصباح صباحهم وتول عنهم واعرض ايها الرسول عنهم حتى يقضي الله بعذابهم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 والحمد لله رب العالمين والثناء كله لله سبحانه وتعالى فهو المستحق له وهو رب العالمين جميعا لا رب لهم سواه من فوائد الآيات سنة الله نصر المرسلين وورثتهم بالحجة, نصر المرسلين وورثتهم بالحجة والغلبة في الآيات بشارة عظيمة لمن اتصف بأنه من جلد الله أنه غالب منصور في الآيات دليل على بيان عجز المشتكين وعجز آلهتهم عن إضلال أحد وبشارة لعباد الله المخلصين لأن الله بقدرته ينجيه من إضلال الضالين المضلين سورة صاد مكية من مقاصد السورة ذكر المخاصمة بالباطل وعاقبتها بسم الله التفسير رحيم رحيم ذكر المخاصمه بالباطل وعاقبتها التفسير صاد تقدم الكلام على نظائرها من الحروف المقطعة في بداية سورة البقرة أقسم بالقرآن أقسم بالقرآن المشتمل على تذكير الناس بما ينفعهم في دنياهم واخرتهم ليس الامر كما يظنه المشركون من وجود شركاء مع الله في عزة لكن الكافرين في حمية وتكبر عن توحيد الله وفي خلاف مع محمد صلى الله عليه وسلم وعداوة الله. ثم كما أهلكنا من قبلهم من القرون التي كذبت برسولها فنادوا مستغيثين عند نزول العذاب عليهم وليس الوقت وقت خلاص لهم من العذاب فتنفعهم الاستغاثة منهم وعجبوا حين جاءهم رسول من أنفسهم يخوفهم من عذاب الله إن استمروا على كفرهم وقال الكافرون حين شاهدوا البراهين على صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هذا رجل ساحر يسحر الناس كذاب فيما يدعيه من أنه رسول من الله يوحى إليه أجب على جاءه هذا إن هذا شيء. جعل هذا الرجل الآلهة المتعدلة إلهاً واحدا لا إله غيره إن صنعه هذا لغاية في العجب. وانطلق قَدْ أشرافهم وكبراءهم قائلين لأتباعهم. امضوا على ما كنتم عليه ولا تدخلوا في دين محمد واثبتوا على عبادة آلهتكم إنما دعاكم إليه محمد من عبادة إله واحد شيء مدبر يريده هو ليعلو علينا ونكون له أسباع <تصفيق> ما سمعنا بما يدعون إليه محمد من توحيد الله فيما وجدنا عليه آباءنا ولا في ملة عيسى عليه السلام وما ذلك الذي سمعناه منه إلا كذب وافترى أأنزل من في <تصفيق> أن ينزل عليه القرآن من بيننا ويخص به ولا ينزل علينا ونحن السادة الكبراء بل هؤلاء المشركون في شك مما ينزل عليك من الوحي ولما يذوقوا عذاب الله فاغتروا بإمهالهم ولو ذاقوه لما تجاسروا على الكفر والشرك بالله والشك فيما يحى إليك أم عند هؤلاء المشركين المكذبين خزائن فضل ربك العزيز الذي لا يغالبه أحد الذي يعطي ما يريد لمن يريد ومن خزائن فضله النبوة فيعطيها من يشاء وليست, وليست هي لهم هم حتى يمنحوها من شاء ويمنعوها من أراده. ملك وما دينهم. أم لهم ملك السماوات وملك الأرض وملك ما فيهما فيحق لهم أن يعطوا ويمنعوا ان كان هذا زعمهم فليأخذوا بالأسباب الموصلة إلى السماء ليتمكنوا من الحكم بما أرادوا من منع أو إعطاء ولن يستطيع ذلك هؤلاء المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم جند مهزوم مثل من سبقه من الجنود التي كذبت رسولها, رسولها ليس هؤلاء المكذبون أول مكذب فقد كذب قبلهم قوم نوح وكذبت عاد وكذبت فرعون الذي كانت له أوتاد يعذب بها الناس وقوم وأصحاب الأحزاب. وكذب الثمود وكذب قوم لوط وكذب قوم شعيب أولئك هم الأحزاب الذين تحزبوا على تكذيب رسلهم والكفر بما جاءوا به إن كل ما كل أحد من هذه الأحزاب إلا وقع منه تكذيب الرسل فحق عليهم عذاب الله وحل عليهم عقابه وان تاخر إلى حين وما هؤلاء إلا صيحة ما من وما ينتظر هؤلاء المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا أن ينفخ في الصور النفخة الثانية التي لا رجوع فيها فيقع عليهم العذاب إن ماتوا على تكذيبهم به وقالوا مستهزئين يا ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب في الحياة الدنيا قبل يوم القيامة من فوائد الآيات أقسم الله عز وجل بالقرآن العظيم فالواجب تلقيه بالإيمان والتصديق والإقبال على استخراج معانيه غالبت المقاييس المادية في أذهان المشركين برغبتهم نزول الوحي على السادة والكبراء سبب إعراض الكفار عن الإيمان التكبر والتجبر والاستعلاء عن اتباع الحفظة اصبر على ما يقولون والقرء عبدنا داود إنه أول اصبر أيها الرسول على ما يقوله هؤلاء المكذبون مما لا يرضيه واذكر عبدنا داود صاحب القوة على مقارعة أعدائه والصبر على طاعة الله إنه كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والعمل بما يرضيه إن سخن الجدرانهم يصبحنا بالعشي والشرا إنا سخرنا الجبال مع داود يسبحنا بتسبيحه إذا سبح آخر النهار وأوله عند الإشراق والطير كل له سخرنا وسخرنا الطير محبوسة في الهواء كل مطيع يسبح تبع الله. قوينا ملكه بما وهبناه من الهيبة والقوة والنصر على أعدائه وعطيناه النبوة والصواب في أموره وعطيناه البيان الشافي في كل قصد والفصل في الكلام والحكم وهل, وهل جاءك أيها الرسول خبر المتخاصمين حين علوا على داود عليه السلام مكان عبادته إذ على داود قالوا لا تفحصنان بغى بعضنا على بعض ما تحكم بيننا بالحق ولا تشفقه واهدنا الى سواه اذ دخل على داود فجاه فارتاع من دخولهما عليه فجاه بهذه الطريقه غير المالوفه للدخول عليه فلما تبين لهما ارتياعه قال لا تخف فنحن خصمان ظلم أحدنا لآخر فاحكم بيننا بالعدل ولا تجر علينا إذا حكمت بيننا وأرشدنا إلى سواء السبيل الذي هو سبيل الصواب إن هذا وري واحدة فقال قال أحد الخصمين لداود عليه السلام إن هذا الرجل أخي له تسعون وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فطلب مني أن أعطيه إياها وغلبني في الحجه صالح كله بكلك الشيخ حبط أروح لا مناش قرقر هو هذا ماشي لأنه دي سمع بعد الدرس طيب. فحكم داود بينهما وقال مخاطبا صاحب الدعوة لقد ظلمك أخوك حين سألك ضم نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الشركاء ليعتدي بعضهم على بعض بأخذ حقه وعدم الإنصاف إلا المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحات فإنهم ينصفون شركاءهم ولا يظلمونهم والمتصفون بذلك قليل وأيقن داود عليه السلام أنما أوقعناه في فتنة بهذه الخصومة فطلب المغفرة من ربه وسجد تقربا إلى الله وتابع إلى وهذا مثل ضربه الله لما وقع, لما وقع لداود من فتنه في المراه له فغفرنا له ذلك وان له عندنا رضا وحسن خاتمه فاستجبنا له فغفرنا له ذلك وانه عندنا لمن المقربين وله حسن مصير في الاخره يا داود ان جعلت قريه في الارض تحكم بين الناس الحق ولا تتبع <سؤال> يا داود إِنَّ الَّذِينَ هُمْ لِفُرَاجِ نَصِيرِهِمْ إِلَيْهِ مَعَاقِبٌ شَدِيدٌ بِمَا إِنَّ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ تنفذ الأحكام والقضايا الدينية والدنيوية فاقض بين الناس بالعدل ولا تتبع الهوى في حكمك بين الناس بأن تميل مع أحد الخصمين لقرابة أو صداقة أو تميل عنه لعداوة فيضلك الهوى عن صراط الله المستقيم إن الذين يضلون عن صراط الله المستقيم لهم عذاب قوي بسبب نسيانهم يوم الحساب إذ لو كانوا يذكرونه ويخافون منه لما مالوا مع أهوائهم من فوائد الآيات بيان فضائل نبي الله داود ومختصه الله به من الآيات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالى لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك ولكن قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة بنسيان. بنسيان أو غفلة عن حكم ولكن الله يتداركهم يبادرهم بلطفه استدل بعض العلماء بقوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض على مشوعية الشركة بين اثنين وأكثر ينبغل اتزام الأدب في الدخول على أهل الفضل والمكانة ومن لما خلقنا السماء والأرض عبثا ذلك ظن الذين كفروا فويل لهؤلاء الكافرين الذين يظنون هذا الظن من عذاب النار يوم القيامة إذا ماتوا على ما هم عليه من الكفر وظن السوء بالله الذين لن نجعل الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا الأعمال الصالحات مثل المفسدين في الأرض بالكفر والمعاصي ولا نجعل المتقين لربهم بامتثال أوامره والشناب نواهيه مثل الكافرين والمنافقين المنغمسين في المعاصي إن التسوية بينهما جور لا يليق بالله سبحانه وتعالى يجازي الله المؤمنين الأتقياء بدخول الجنة ويعاقب الكافرين الأشقياء بدخول النار لأنهم لا يستوون عند الله فلا يستوي جزاؤهم عنده إن هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك كثير الخير والنفع ليتدبر الناس آياته ويتفكر في معانيها وليتعظ به أصحاب العقول الراجحة النيرة ووهبنا لداود ابنه سليمان انعاما منا عليه وتفضلا لتقر عينه به نعم العبد سليمان انه كثير التوبه والرجوع الى الله والانابه اليه أذكر حين عرضت عليه عصرا الخيول الأصيلة السريعة تقف على ثلاث القوائم وترفع الرابعة فلم تزل تعرض عليه تلك الخيول الأصيلة حتى غربت الشمس. فقال إني أحببت حب المال عن ربي حتى فقال سليمان إني أثرت حب المال ومنه هذه الخيل على ذكر ربي حتى غابت الشمس وتأخرت عن صلاة العصر. علي ردوا علي هذه الخيل فردوها عليه فبدأ يضرب بالسيف سوقها واعناقها ولقد, سليمان علي ولقد اختبرنا سليمان وألقينا على استبرنا سليمان على كرسي ملكه شيطانا متمثلا بانسان تصرف في ملكه مدة قصيرة ثم رجع لسليمان ملكه وسلطه على الشياطين قال اغفر لي, لي لا أحد من قال سليمان يا رب اغفر لي ذنوبي وأعطني ملكا خاصا بي لا يكون لأحد من الناس بعدي إنك يا رب كثير العطاء عظيم الجود فسقمنا له الريحة لي بأمره وذللنا له الشياطين يأتمون بأمره فمنهم البناؤون ومنهم الغواصون الذين يغص إيه اخطأت؟ فاستجبنا له وذللنا فاستجبنا له وذللنا له الريحة تنقاد بأمره ليينه لا زعته فيها مع قوتها وسرعة جريها تحمله حيث أراد والشياطين وذللنا له الشياطين ياتمرون بامره فمنهم البناؤنا ومنهم الغواصون الذين يغوصون في البحار فيستخرجون الدر منها واذكرين مقرنين في الاصحاب ومن الشياطين مرضه سخروا له فهم موثوقون في الاغلال لا يستطيعون التحرك هذا عطاءنا امنه امسك بغيوم يا سليمان هذا عطاؤنا الذي أعطيناكه استجابة لما طلبت منا فاعط من شئت وامنع من شئت فلن تحاسب في اعطاء أو منع وان وإن سليمان عندنا لمن المقربين وله حسن مرجع يرجع إليه وهو الجنة واذكر أيها الرسول عبدنا أيوب حين دعا الله ربه أني أصابني الشيطان بأمر متعب معذب فقلنا له اضرب برجلك الأرض فضرب برجله الأرض فنبع له منها ماء يشرب منه يغتسل ويذهب ما به من الضر والأذى من فوائد الآيات الحث على تدبر القرآن في الآيات دليل على أنه بحسب سلامة القلب وفطنه الإنسان يحصل له التذكر والانتفاع بالقرآن الكريم في الآيات دليل على صحة القاعدة المشهورة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه الله نعم. ماشي. له ومثلهم رحمة منا استجبنا له فكشفنا ما به من ضر وعطيناه أهله وزدناه عليهم مثلهم من البنين والحفده رحمة منا به وجزاء له على صبره وليتذكر أصحاب العقول الراجحة أن عاقبة الصبر الفرج والثواب اخذ <تصفيق> حين غضب أيوب على زوجته فأقسم يضربنها مئة جلدة قلنا له خذ يا أيوب بيدك حزمة شماريخ فاضربها بها إبرارا لقسمك ولا تحنث في قسمك الذي أقسمته فأخذ بحزمة شماريخ فضربها بها إن وجدناه صابرا على ما ابتليناه به نعم العبد إنه كثير الرجوع والإنابة إلى الله واذكر أيها الرسول عبادنا الذين اصطفيناهم ورسلنا الذين أرسلناهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب فقد كانوا أصحاب قوة في طاعة الله وتلمس مرضاته وكانوا أصحاب بصيرة في الحق صادقة إنا أخلصناهم بطالصة ذكرتا انما منننا عليهم بخاصه اختصصناهم بها وهي اعمار قلوبهم بذكر الدار الاخره والاستعداد لها بالعمل الصالح ودعوه الناس الى العمل بها وانهم عندنا لمن من اصطفيناهم لطاعتنا وعبادتنا واخترناهم لحمل رسالتنا وتبليغها للناس انكم وكل من الاغيا واذكر أيها النبي إسماعيل ابن إبراهيم واذكر اليسعة واذكر ذا الكفل وأثنى عليهم بأحسن ثناء فهم أهل الله وكل هؤلاء من المختارين عند الله المصطفين هذا ذكر وإن للمتقين هذا ذكر لهؤلاء بالثناء الجميل في القرآن وان للمتقين بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه لمرجعا حسنا في الدار الآخرة هذا المرجع الحسن هو جنات إقامة يدخلونها يوم القيامة وقد فتحت لهم ابوابها احتثاء بهم فيها وشراب متكئين على الآراءك المزيّنة لهم، يطلبون من خدامهم أن يقدموا لهم ما يشتهونه من الفواكه الكثيرة المتنوعة ومن الشراب مما يشتهونه من خمر وغيرها. وعندهن قاصرات أطرافهن، وعندهم نساء قاصرات أطراف. فهن على أزواجهن لا تتجا لا تتجاوزهم إلى غيرهم وهن مستويات بالسن هذا ما توعدون أيها المتقون من الجزاء الطيب يوم القيامة على أعمالكم الصالحة التي كنتم تعملونها في الدنيا إن هذا الذي ذكرنا من الجزاء لرزقنا نرزق به المتقين يوم القيامة وهو رزق مستمر لا ينقطع ولا ينتهي. هذا, وإن طريق طريق آه هذا آه الذي ذكرنا جزاء المتقين. وإن للمتجاوزين لحدود الله بالكفر والمعاصي لجزاء مغاير لجزاء المتقين فلاهم شر مرجع يرجعون إليه يوم القيامة. <تصفيق> هذا الجزاء هو جهنم تحيط بهم ويعانون حرها ولهيبها لهم منها فراش فبئس الفراش فراشهم هذا حميم هذا العذاب ماء متناهي الحرارة وصديد سائل من أساد أصحاب النار المعذبين فيها فليشربوه فهو شرابهم الذي لا يروي من عطش ولهم عذاب آخر من شكل هذا العذاب، فلهم عدة أصناف من العذاب يعذبون بها في الآخرة. هذا وإذا دخل أهل وإذا دخل أهل النار. نعم. وإذا دخل أهل النار وقع بينهم ما يقع بين الخصوم من الشكل وتبرأ بعضهم من بعض فيقول بعضهم هذه طائفة من أهل النار داخلة النار معكم فيجيبونهم لا مرحبا بهم إنهم مقاسون من عذاب النار مثل ما نقاسه قالوا ربنا قالوا بل لا مرحبا من أنتم قدمتم قناة للسلطة قال فوج الأتباع لسادته المتبوعين بل أنتم أيها السادة المتبوعون لا مرحبا بكم فأنتم من تسببتم لنا بهذا العذاب الأليم بأضلالكم لنا وإغوائكم فبئس القرار هذا القرار قرار الجميع الذي هو نار جهنم قال الأتباع يا ربنا من أضلنا عن الهدى بعد إذ جاءنا فجعل عذابه في النار عذابا مضاعفة من فوائد الآيات من صبر على الضر فالله تعالى يثيبه ثوابا عاجلا وآجلا ويستجيب دعاه إذا دعاه في الآيات دليل على أن للزوج أن يضرب امرأته تأديبا ضربا غير مبرح فأيوب عليه السلام حلف على ضرب امرأته ففعل ضربها تطرق يا رجال وقال المتكبرون الطغاة. ما لنا لا نرى معنا في النار رجالا كنا نحسبهم في الدنيا من الاشقياء الذين يستحقون العذاب اتخذناهم سخرية انزاحا والابصار اكان سخريتنا واستهزاءنا بهم خطأ فلم خطأا فلم يستحقوا العذاب ام ان استهزاءنا بهم كان صوابا وقد دخلوا النار ولم تقع عليهم ابصارنا <تصفيق> إن ذلك الذي ذكرنا لكم من تخاصم الكفار بينهم يوم القيامة لحق لا ميت فيه ولا ريب. قل يا محمد للكفار من قومك إنما أنا منذر لكم من عذاب الله أن يوقعه عليكم بسبب كفركم به وتكذيبكم لرسله وليس يوجد إله يستحق العبادة إلا الله سبحانه فهو المنفرد في عظمته وصفاته وأسمائه وهو القهار الذي قهر كل شيء فكل شيء خاضع له رب السماوات وما بينهما وهو رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما وهو العزيز في ملكه الذي لا يغالبه أحد وهو الغفار لذنوب التائبين من عباده. قل, هو قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين إن القرآن خبر ذو شأن عظيم. أنتم, عنه أنتم عن هذا الخبر العظيم الشأن معرضون لا تلتفتون إليه. <تصفيق> ليس لي من علم بما كان يدور من حديث بين الملائكه بشان خلق ادم لولا ان الله اوحي الي وعلمني ان يوحى الي الا انما انا نذير مبين المبين انما يوحى الله الي ما يوحيه لاني نذير لكم من عذابه بين النذاره ان قالوا بك الملائكه أذكر حين قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين وهو آدم عليه السلام. فإذا سويته ونفخت فيه روحي له. سويت خلقه وعدلت صورته ونفخت فيه من الروح فسجد له. ثم الملائكة أمر ربهم فسجدوا جميعهم. سجود تكريم ولم يبق منهم أحدا إلا سجد لآدم إلا إبليس, إلا إبليس تكبر عن السجود وكان بتكبره على أمر ربه من الكافرين قال إبليس ما أن تسجد قال الله يا إبليس أي شيء منعك من السجود لآدم الذي خلقته بيدي أمنعك من السجود التكبر أم كنت من قبل, ذاتك من قبل ذات كبر وعلو على ربك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال إبليس أنا خير من آدم فقد خلقتني من نال وخلقته من طين وبزعمه أن النار أشرف عنصرا من الطين قال الله ليستخرج من الجنة فإنك ملعون مشتوم وإن عليك الطرد من الجنة إلى يوم الجزاء وهو يوم القيامة قال ربك إن أنوذرني ولا تمتني إلى يوم تبعث عبادك قال من قال الله فإنك من الممهلين الى يوم الوقت المعلوم يوم الوقت المحدد لاهلاكك قال تعزتك لا وئنهم ليفعلين قال ابليس فاقسم بقدرتك وقهرك لاضلن بني ادم اجمعين إلا من عصمته وانت من إضلالي وأخلصته لعبادتك وحدك من فوائد الآيات القياس والاجتهاد مع وجود النص الواضح مسلك الباطل كفر إبليس كفر عناد وتكبر من أخلصهم الله لعبادته من الخلق لا سبيل للشيطان عليهم قال فالحق والحق أقول قال الله تعالى فالحق مني والحق أقوله لا أقول غيره لا من لأم لأن يوم القيامة جهنم منك ومن تبعك في كفرك من بني آدم أجمعين قل, أنا قل أيها الرسول لهؤلاء المشتكين ما أسألكم على ما أبلغكم من النصح من جزاء وما أنا من المتكلفين بالإتيان بزيارة على ما أمرت به إنه إلا ليس القرآن إلا تذكيرا للمكلفين من الإنس والجن ولتعلمن ندىه بعد خبر هذا القرآن وأنه صادق بعد وقت قريب حين تموتون سورة الزمر مكية من مقاصد السورة الدعوة للتوحيد والإخلاص ونبذ الشرك وعاقبة كل في الآخرة التفسير الرحمن الرحيم تنزيل القران من الله العزيز الذي لا يغالبه احد الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه ليس منزلا من غيره سبحانه إنا أنزلنا إليك أنا ان انزلنا اليك الكتاب بالحق تعبدوا الله مخلصا له الدين ايها الرسول القران مشتملا على الحق فاخباره كلها صادقه واحكامها جميعها عادله فاعبد الله موحدا له مخلصا له التوحيد من الشرك ارَأَيْتَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ اتَّخَذُوا آلِهَتَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ فيما إن الله إِلَى اللَّهِ يَخْتَلِفُونَ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 لو أراد الله أن ينتخل ولدًا استقر مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله العظيم. لو لو أراد الله إتخاذ ولد إن اختار من خلقه ما يشاء فجعل فجعله بمنزلة الولد. تنزه وتقدس عما يقوله هؤلاء المشركون هو الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله لا شريك له فيها القهار لجميع خلقه. خلق, على كل يجري خلق السماوات والأرض لحكمة السماوات بالغة لا عبثا كما يقول الظالمون.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 وبالعمل الصالح لا غير من نفس بعد خلق <تصفيق> في لا do sol,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 يَلقُونَ <تصفيق> فإِذَا تَذَكَّرُوا فَإِنَّهُ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 إنه سبحانه وعليم بما في قلوب عباده لا يخفى عليه شيء مما فيها الحديث هذا اللي قلناه قبل قليل من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منهم كل الشيخ في السلسلة الضعيفة ما ترك عبد شيئا لله لا يتركه إلا لله إلا عوضه منه ما هو خير الله في دينه ودنيا قال موضوع بهذا اللفظ ثم ذكر الصحيح قال انك الصحيح هذا إنك اللقض. إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه سنده صحيح على شرط مسلم المعنى واحد صح ذو القيوم لا علم له بشيء قلتم متع بكم كفرك قريرا من أصحابي واذا اصاب الكافر ضر من مرض وفقد مال وخوف وخوف غرق دعا ربه سبحانه ان يكشف عنه ما به من ضر راجعا اليه وحده ثم اذا اعطاه نعمه بان كشف عنه الضر الذي اصابه ترك من كان يتضرع اليه من قبل وهو الله وجعل الله شركاء يعبدهم من دونه لي يحرف غيره عن... ليحرف غيره عن طريق الله الموصل إليه قل أيها الرسول لمن هذه حاله استمتع بكفرك بقية عمرك وهو زمن قليل فإنك من أصحاب النار الملازمين لها يوم القيامة الملازمة الصاحب لص... لصاحبه أما <تصفيق> هو قائم أنا أليس لهم وقائم يحذر ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي ذلك عام more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 الخوف والرجاء صفتان من صفات أهل الإيمان يا شيخ أنت أخ يوسف وين يوسف ما أشوفه مسافر؟ ااا طيب سلمنا عليه الله يبارك يسلم عليه كثير نعم قل إني أمرنا عبد الله مخلصا له العبادة قل أيها الرسول إني أمرني الله أن عبده وحده مخلصا له العبادة وأمرني أن أكون أول من أسلم له وانقاد من هذه الأمة قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل أيها الرسول إني أخاف إن عصيت الله ولم أطح عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة قل لا أعبد مخلص جلودي قل أيها الرسول إني أعبد الله وحده مخلصا له العبادة لا أعبد معه غيره فعبد ما شئتم من دون قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة هو الفسران بعبدوا أنتم أيها المشركون ما شئتم من دونه من الأوثان والأمر للتهديد قل أيها الرسول إن الخاسرين, إن الخاسرين حقا هم الذين خسروا أنفسهم وخسروا أهليهم فلم يلقوهم لمفارقتهم لهم بالفرادهم بدخول الجنة أو بدخولهم معهم النار فلن يلتقوا أبدا ألا ذلك حقا هو الخسران الواضح الذي لا لبس فيه لهم من من النار ومن تحتهم الله عباده يا عباده يا عباده لهم من فوقهم دخان ولهب وحر ومن تحتهم دخان ولهب وحر ذلك المذكور من العذاب يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوني بامتثال أوامري والاجتناب نواهي ولما ذكر الله أحوال المجرمين ذكر أحوال عباده الصالحين فقال والذين اجنبوا الطاوة أن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 إن في ذلك المذكور لتذكيرا لاصحاب القلوب الحية من فوائد الآيات إخلاص العباده لله شرط في قبولها المعاصي توجب عذاب الله وغضبه هداية التوفيق إلى الإيمان بيد الله وليست بيد الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فمن شرح الله صدره للإسلام فاهتدى إليه فهو على بصيرة من ربه مثل من قس قلبه عن ذكر الله لا يستويان أبدا فالنجاة للمهتدين والخسران لمن قسط قلوبهم عن ذكر الله ولا أكفي ضلال واضح عن الحق ما ترين قلوبهم ذكر الله ذلك الله به من يشاء ومن الله نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الذي هو أحسن حديث أنزله متشابها أن يشبه بعضه بعضا في الصدق والحسن والاتلاف وعدم الخلاف.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 وقل للظالمين لانفسهم بالكفر والمعاصي على سبيل التوبيخ ذوقوا ما كنتم ما كنتم تكسبون من الكفر والمعاصي فهذا جزاؤكم كذب الذين كذبت الامم التي كانت قبل هؤلاء المشركين فجاءهم العذاب فجأة من حيث لا يحسون من حيث لا يحسون به فيستعدون له بالتوبة فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا وعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فأذاقهم الله بذلك العذاب الخزي والعار والفظاعة في الحياة الدنيا وإن عذاب الآخرة الذي ينتظرهم أعظم وأشد ولو كانوا يعلمون. ولقد ضرب الناس في هذا القعد كل لقد ضربنا للناس في هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنواع الأمثال في الخير والشر والحق والباطل والإيمان والكفر وغير ذلك رجاء ان يعتبروا بما ضربناه منها فيعملوا بالحق ويتركوا الباطل جعلناه قرآنا بلسان عربي لا وجاج فيه ولا انحراف ولا لبس رجاء ان يتق الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه بر الله مثلا سلام فيه في شركاء ومتشافين ضرب الله مثلا للمشرك والموحد رجلا مملوكا لشركاء متنازعين إن أرضى بعضهم أغضب بعضا فهو في حيرة واضطراب ورجلا خالصا لرجل وحده يملكه ويعرف مراده فهو في طمأنينة وهدوء بال لا يستوي هذا الرجلان الحمد لله بل معظمهم لا يعلمون فلذلك يشركون مع الله غيره إن <تصفيق> انك ايها الرسول ميت وانهم ميتون لا محاله ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصون ثم إنكم أيها الناس يوم القيامة عند ربكم تختصمون فيما تتنازعون فيه فيتبين المشق من المبطل من فوائد الآيات أهل الإيمان والتقوى هم الذين يخشعون لسماع القرآن وأهل المعاصي والخلام هم الذين لا ينتفعون به التكذيب بما جاءت به الرسل سبب نزول العذاب إما في الدنيا أو الآخرة أو فيهما معا لم يترك القرآن شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا بينه إما إجمالا أو تفصيلا وضرب له الامثال والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر لنا ولكم وزادنا واياكم علما نافعا